الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله طبعا اللي... اللهم صل وسلم على محمد وعلى ال محمد في الحلقه الماضية وصلنا إلى مسألة ان الخطاب الكفار ما يخص الذين قوله عز وجل في نحن في بدر نحن الآن لازلنا في, في صورة الأنفال وفي معركة بدر وفي الصورة التي يقدمها الله عن بدر وأهل بدر والخليط المزيج الذي كان معنا النبي عليه الصلاة والسلام لازلنا نقدم هذه الصورة لنعطي المشاهدين بأن بأن هذه الصورة تختلف مع الصورة التي ورثناها او التي علمناها أو عقلناها عن معركة بدر وعرفنا قبل ذلك في صورة البقرة عن الهجرة يعني بعد الهجرة كيف كانت الفئات قبل أن يسلم المنافقون الرسميون الذين السلطات الرسمية عبر التاريخ ربما دونتهم بأنهم هم المنافقون وفقط من بقية الناس ما شاء الله بينما القرآن الكريم يعطي يعطي, يعطي احتمالات أخرى على أي حال يقول الله عز وجل يقول الله عز وجل اذ يقول منافقون فالآية 49 إذ يقول منافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم من هم هؤلاء المنافقون والذين في قلوبهم مرض الذين قالوا يوم بدر عندما انسحب الشيطان قالوا غر هؤلاء دينهم غر السف من يسمونهم السفهاء هؤلاء ليسوا عبد الله بن ابي ولا جماعة عبد الله بن ابي لانهم لم يؤمنوا الا بعد بدر باجماع التواريخ والسيار والمغازي وهذا طبيعي أنهم كانوا ضعفاء يعني المؤمنين كانوا ضعفاء بعد بدر عزوا فالتحق المنافقون وهذا في صحيح البخاري ايضا من روايه من رواية الزهري عن عروه عن أسامة بن زيد ورواه عن الزهري شعيب بن ابي خالد ويونس بن يزيد الايلي ومعمر في البخاري ومسلم مسلم رواه من طريق معمر والبخاري رواه من طريقين من طريق شعيب ابن خالد عن الزهري ويونس عن الزهري كلاهما عن طبعا عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن أسامة بن زيد لأن عبد الله بن أبى ومن معه بعد بدر قالوا إن هذا الأمر قد توجه وأسلم هذه الآيات قبل بدر وليس فقط في الصحيحين أنا لا أعتمد فقط على رواية في الصحيحين أنا اعتمادي في الأشياء التاريخية الكبرى اعتمالي أنطلق من, من محطات اجماع محطات اجماع حتى لأن التاريخ مشكلته مشكلة قد يروى حديث في الكتب السته جميعا لكن من طريق واحد وليس له قرائن وقد يروى حديث واحد في في, في, في صاحب البخاري أو في, أو في سنن النسائي أو في, أو في مسند احمد ولكن من أكثر من طريق وله قرائن القراءة أو حواضة هناك حواضن قرآنية وهناك قراء روائية احفظوها مني إن شاء الله أن أفيل في هذا الحواضن القرآنية هي هذه الأشياء العامة التي تحضن تحضنها تحضن الرواية تقبلها تمشي الرواية في ضوئها هذه نسميها حاضنة قرآنية الحواضن القرآنية والقراءن الروائية أن تكون فيه روايات أخرى تشهد لهذا المتب ولذلك قد ياتي حديث في الصحيحين لكنه منكر تماما ليس له حاضنه قرانيه وليس له يعني يخالف ما هو أصح منه من قواطع ومبادئ الإسلام وهذا تفصيل حديثي في ظني ان الحديث يحتاج إلى الى دارسين يعني مجددين على ضوء القواعد العلميه العقلية قبل ذلك القرآنية وهذا يحتاج إلى تفصيل على أي حال إذن الذين في بدر إذ يقول المنافقون كأن, كأن معركة بدر في هذا النسيج في نسيج من أناس في قلوبهم مرض قالوا غرّ هؤلاء دينهم كيف يعني يفكرون بأنهم ينتصرون على هذا فغرهم هذا مغرورين بدينه وليس خاص بكفار بالمنافقين الأصليين على يتحال ثم نمشي في, في وصف بدر أو في في احداث بدر وما يخص بدر وفئات بدر ومعركه بدر ونفسيات بدر نمشي في سوره بدر التي سوره الامثال كان يسميها ابن عباس سوره بدر فيذكر الله عز وجل فيها ان شر الدوابي عند الله إن شر الدوابي عند الله الصم إن شر الدوابي عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون هذا يدل على الركبة الذي قلناه طبعا إذا وجدت مثل أن شر الدواب هنا آية أن شر الدواب اعلم إن, الفريقان أن الفريقين واحد أن شر الدواب عند الله الصم المكمة الذين لا يعقلون ولا علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم هنا, هنا اسماع الهداية قد يكونوا مسلمين وهو خطب الذين آمنوا إنه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكمل الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لا لاسمعهم ولو أسمعهم لتواله معرضون هنا إذا تكررت شر الدواب فعلم أنها نفس الفئة إن شر الدواب عند الله الذين كفروا يعني ببعض الكتاب ليس كفروا كفرا كاملا ليس الكفر الكلي عبارة الأصنام كما قلنا فصلنا إن الذين يعني فصلنا في هذا أظن في حلقات سابقة اذا إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون طيب هم هذه الدليل هذا ليس دليلاً كافياً البعض قد يقول يا أخي هذا دليل ليس كافياً انظر ما بعده إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين كفروا بعض وآمن بعض إيش بعده؟ الذين عهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة ثمهم لا يتقون إذن هذا متى الله النبي المشركين بعد بدر، يوم الحديبية فقط أما معاهدة المسلمين على الإيمان، على النصرى، على الهجرة، على الصبر، على التقوى كل مرة يأخذ عليهم وينقضون، كل مرة يتراخون هذا انسب أن يكون في من كفر بعض الكتاب وامن بعض، أنسب من كونه يدل على كفار قريش لأن السياق لا يدل على ذلك، أعيد أول مرة قلنا شر الدواب وسط خطاب المسلمين وسط خطاب المهاجرين بدليل كما قلنا واذكروا إذا أنتم مستضعفون، تمام؟ هنا هذا في الآيات من بعد العشرين من عشرين واحد وعشرين في صورة الأنفال نفسها في نفس الصورة من آية تسعة و من آية خمسة وخمسين من آية خمسة وخمسين نفس المعلومات نفس التركيب بس تحتاج إلى فهم والله يريد من عبادها التدبر يعرف ربما نكتشف سر تخلفنا العلمي والمعرفي وتدبر القرآن وكل هذا اللي أصاب الامه البلاء ربما نكتشفه إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عهدت منهم من هم الذين كفروا هنا؟ يفسرها الذين عهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون والعهد لا يكون فقط عهد بمنع الحرب يعني بينك وبين خصومك ليس الإيمان عهد الإسلام عهد الهجره عهد الإنفاق عهد عدم المن عهد عدم خيانة الله ورسوله عهد أن الوفاء عهد كل هذا الذين عهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون هذا واضح أنه في بعض المسلمين في ذلك الطيف الذي يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ذكرناه يخادعون الله والذين آمنوا هذا لم يركز عليه في الروايات بينما في القرآن حشد له حشدا هائلا من صور ومن آيات وكأن هذا التحذير الإلهي ما له داعي ومبالغ فيه نعوذ بالله من هذا نعوذ بالله. إذن لا بد أن نخضع القرآن مرة أخرى أن نحاول أن نكتشف هذه, هذه الأمور لماذا غاب عن هذا التدبر؟ هل يمكن معرفة هؤلاء؟ هل يمكن لهم دور في حرف مسار الإسلام المعرفي أو غير المعرفي المعلوم التدبر ما يخص القرآن ما يخص قيمة النبي عليه الصلاة والسلام سيرة النبي لماذا النبي في عقولنا رجل عادي عندما أنا أذكر قديما كنت عندما أقرأ سيرة أحمد بن حنبل أهتز لها أكثر ما أهتز لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام لماذا؟ يعني لماذا هذا التقليل من ربما هؤلاء الذين يخاطب الله بعض الناس داخل الصف المسلم ربما أوجدوا روايات، نقلوا تصورات، ذكروا أشياء، أثروا تاثيرا لماذا لا نحتمل؟ إذن الله يقول إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون قد كما قلنا قد يكون في الكفر هنا كفر نسبي كفروا بعض وأمنوا بعض الذين عهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقوا وبينا معنى العهد هنا وتستطيع في القرآن ايش معنى العهد؟ ابحث في القرآن ستجده أوسع مما يتبادر إلى الذهن العادي فإما تثقفنهم يا سلام فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون وإما تخافن من قوم خيانة ثنبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين هنا في أم فإما تثقفنهم فإما بعد الآيات السابقة تدبروها بهدوء إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون هذه قد يحتج بها البعض بأن هذا واضح أنه في الكفار عبدة الأصنام الأساسية ونحن لا نخرجهم نحن لا نخرج عبدة الأصنام أنهم من شر الدواب وأنهم لا يتقون وإنما هناك قراء تدل على أن هؤلاء لم يعاهدهم النبي أكثر، لم يأخذ عليهم عهودا ونقض في كل مرة وقت نزول الايات وإنما أخذ على المسلمين. فهذه هذه القرينة أقوى من تلك القر... من قرينة اللفظ لفظ الذين كفروا، لأن كلمة الذين كفروا في القرآن كما قلنا تدل الله فصل فيها كفروا ب... يؤمنون بعض الكتاب ويكفرون بعض هذا جائز يكفرون بقضية واحدة وقد يكونوا مسلمين داخل أرث المسلمين. إذن القرينة هنا. الذين عهدت منهم ثم, في كل ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم فإما تثقفنهم هنا حجة لنا أو حجه لي على, على هذا الدليل لماذا؟ لم يقل فإما تلقينهم تثقفنهم تذكروا الركب الذي قلنا يوم بدر أنهم انسحبوا في ظاهر الآية والتقوا والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد وأنهم كانوا يجادلون طيب افترضنا النبي ثقفهم ثقف هؤلاء وهو قد وقفوا مع الكفار هنا لا بد أن يحسم أمره معهم فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لأن لا زال لهم أناس ربما متواطئين معهم داخل الصف الإسلامي فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكروا هذا, هذا احتمال الآن أنا ما أطرق،, ما أطرق حقائق ولا أقول هذا حق مطلق أقول هناك جوانب يجب إعادة قراءتها يجب فتح الأسئلة من جديد وإدخال الترجيحات وألا نقف على فهم يقدم الروايات والتاريخ على أساس القرآن وذكرنا من أحداث بدر من الآيات التي لا يتصورها مسلم أنها حدثت في بدر لولا أنها في كتاب الله لضعفناها لكنها في كتاب الله إذن طبعاً ال فإما تثقفنهم تعبير بثقفة كلمة ثقفة في اللغة لها, لها معنى غير معنى لقيا وإذا التقيتم غالبا طبعا بعد بعد الفاصل إن شاء الله نكمل السلام عليكم موقع الشيخ حسن غرحان المالكي www.tod.com لا طبعا ذكرنا في قبل الفاصل بأن لفظ الثقفة لازلنا في الآية فإما تثقفنهم في الحرد فيشربهم كلمة ثقفة غير التقى إذا لقيتهم الذين كفروا هذا معركة ثقفة فيها جانب فيها بالفجاه بالفجأة بالمصادفة من صح التعبير وأتت كلمة ثقفة في القرآن أكثر من مره غالباً لا تأتي للذين يعني للجيش المنظم الزحف تتبعوها أينما ثقفوا أينما في إذا ثقفت حيثما وهكذا واضح أن فيها جانب الفجأة وفي أقلية في هذه الفئة المثقوفة التي يثقفوا بها وهذا يحتاج طبعاً إلى إلى معرفة أسرار الحروف، هذا علم آخر كل حرف له حركة الفرق بين ثقف أو ثقف فلاناً ثقف فلان فلانا ولقيه وقابله والتق به كل هذا تختلف المعاني وتتفق من حيث المنح العام وكذلك مشى وسار وذهب لها معاني على أي حال فثقف هنا فإما تثقفنهم في الحرب في شر بهم يذكرون بالركب والركب أسفل منكم يذكرون ب لا يذكرون بالزحف بزحف الكفار أن شر الدواب عند الله الذين كفروا بأي معنى قد يكون بالمعنى هذا أو هذا كما قلنا فهم لا يؤمنون لا يستطيع يؤمنون لأنهم شر الدواب عند الله لا يؤمنون تمام الذين عهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم شرد بهم كيف يشرد بكفار قريش من خلفهم كفار قريش هم الاساسيين إذا قتلتهم ما يحتاج يشرد بهم من خلفهم لكن إذا كان هناك فئة منتسبة إلى النبوة تشرد بها من خلفها بقي, بقي لهم جمهور وبقي لهم هذا المقصو يعني هذا أبلغ والله أعلم بس أنا أرجح أن المعنى هنا في هذه الآيات أن المذكورين في أول سورة البقرة بأنهم فئة من المسلمين لم يكونوا كانوا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إذن فإما تتقفنهم في الحرب فشرد بهم فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون ثم ثم النهاية لعلهم يذكرون يدل على أنهم داخلين في المسلمين. لأن لو كانوا كفراء ربما يقول لعلهم يهتدون لعلهم يسلمون لعلهم يؤمنون لعلهم يذكرون ومعنى الذكر هنا الذكر هو كما ما أدري هل شرحته سابقا أم لا لكن في القرآن الكريم يدور معنى الذكر ذكر الله على أن يكون الله في قلب هذا الإنسان لعلهم يذكرون يتعوذون يتعوذون من الشيطان يقول أعوذ بالله هذا نحن خنا الله ورسوله وخنا أماناتنا ولم نطع الله ورسوله ولم نستجب لله ورسوله عندما دعانا لما يحيينا فوقعنا في هذه الورطة فيتذكروا لعلهم يتذكرون واضح أن هذه أو واضح عندي لكن قد لا يكون واضح عند الآخرين لكن المقصود أن فيه دلالة فيه قراء على أن هذه تخص بعض المسلمين بل لعل كثير من آيات القرآن التي نريدها في الكفار عبادة الأصنام ونريدها في المنافقين قد يكون المراد بها أناس من المسلمين من داخل الصف الإسلامي الذين لم تكن طاعتهم ولا إيمانهم ولا سماعهم للهدى كاملا مثل كثير من الناس اليوم هذه المشكلة فالآن كما ذكرنا في معاني في استعراضنا للسيرة لأهل بدر وبدر ومعركة بدر بدر في سورة الأنفال أنها مشكلة أكبر بكثير مما كنا نتصور بساطتها أنها كفار مؤمنون ضد كفار ونصرهم الله وانتهت لا هناك أكثر من هذا نواصل يقول الله عز وجل وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين إذا, إذا تخافن من قوم خيانة أيضا الخيانة تذكر يخون الله ورسوله ويكون يا أيها الذين آمنوا لا تقول الله ورسوله وتقول أماناتكم وقد تكون خاصة في كفار قبائل العهدة النبي ويخشى أن يكونوا خائنين فقد تنطلق الخيانة أو الخيانة تشمل الاثنين ولا يحسب أن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون هنا سبقوا الان هم مهزومين يوم بدر هذه الصورة عن بدر تمام سوره الأنفال طيب ولا يحسب أن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون كفار بدر الاصليين اللي هم كفار مكه هم هزموا يوم بدر كيف يحسبون انهم سبقوا و و و, و يتوقعون انهم سيعجزون الله انما الارجح ان السياق ان الذين كفروا هنا بالمعنى الاسلامي كفروا بعض الكتاب ظنوا انهم قد سبقوا وأنهم سيعجزون عن اكتشافهم عن معرفتهم عن مخادعتهم الله ورسوله عن سادهم في الأرض هذه السياق كله في ظني أنه يترجح في الجانب الآخر لأن الذين كفروا الأصليين كفار مكة قد عرفوا أنهم لا يعجزون قد عرفوا انهم انهزموا انه قد عرفوا ليسبقوا في ماذا كلمة سبقوا لم يقول ولا يحسبن الذين كفروا نجوا سبق هنا فيه دلالة انهم الحمد لله ما اكتشفنا ويعني سنظل فضلا ونستمر في الإفساد في الأرض في الصد عن سبيل الله في مخادعة الله ورسوله في الاستهزاء بالمؤمنين الصادقين بأنهم سفهاء غر هؤلاء دينهم أنؤمنوا كما امن السفهاء نجادل في الحق ما ما اكتشفنا أحد يعني لا يظن أنهم سبق إنهم لا يعجزون لا يعجزنا الله عز وجل عن يميز الخبيث يميز الله الخبيثه من الطيب كما قلنا ويجعل خبيثه بعضه على بعض فيركمه جميعا شيء تعبير عجيب تعبير عجيب يركمه جميعا فيلقيه في جهنم هذه بحاجه لاعاده قراءه وانا لا المح لاسماء معينه انا اقول فيه فيه دلالات على تورط اسماء لها لها اثر وإلا لما حذر الله كثيرا من النفاق والمنافقين والكافرين بهذا الصياغ لا يحذر من أناس انتهوا يعني كل لا زلنا اليوم نتعبد بذم أناس متوا ماتوا عام تسعة هجرية عبد الله بن أبي لا بد أن النفاق له أثر عندما يحذر من كفر لابد أن له أثر ويطالبنا الله أن نفهم معنى الكفر من القرآن وأن نعرف معنى النفاق من القرآن ومعنى الإيمان ومستويات من القرآن حتى نعرف ما نحذر ولذلك القرآن شفاء للمؤمنين فقط أما الذين الظالمين لا يزيدهم إلا خسارة وهو عليهم عمن هذه والوعي التاريخي اللي لم يبدأ بالقرآن لا ليس هناك وعي أبدا الوعي التاريخي يجب أن يبدأ من القرآن الكريم وتسجل تسجل افتراق القرآن افتراق القرآن عن كتب السير تسجل حتى تقتنع حتى تقنع نفسك بأن القرآن أهل بأن نعيد تدبره سجل أهم عندما اقرأ القرآن مرة واحدة وسجل أبرز ما, لا ما, ما ما تستغربه من ذكره عن الوعي التاريخي عن أحداث السيرة النبوية أبرز ما تستغربه وسجل وبعدها هذا الهدى سيجر الهدى الآخر الهداية تجر الهداية والصد عن كتاب الله يجر الصد الضلالة تجر الضلالة إذن هنا الآيات أيضاً في إذن قلنا في سورة الأنفال في, في تفصيل إذن ولا يحسبن تفصيل في يعني نواصل هنا ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون تمام وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله فوفا إليكم وانتم لا تظلمون وان جنحوا للسلم للسلمي, للسلمي فجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم أيضا هذا الاعداد الاعداد قد يكون للفريقين جميعا للذين كفروا كفرا عباده اصنام والذين كفروا جزئيا كفروا بعض الكتاب وقد لانهم اصحاب يعني مكر وقد يستطيعون أن يخدعوا المسلمين ويرون أنفسهم أو يعرضون أنفسهم وشرائعهم وسننهم وفكرهم وفقههم قد يزاحم كتاب الله عز وجل ويزاحم رسوله ويزاحم الهدى وهذا الذي في الأمة اختلط عليها الإسلام ساختم يعني قبل أن سأختم بعد قليل الإسلام البشري والإسلام الإلهي كيف امتزج كيف دخل الإسلام الإلهي داخل الإسلام تأنس بالإسلام الإسلام البشري كيف دخل في الإسلام الإلهي ثم طرده وأصبح الإسلام البشري هو الذي يتحكم في عقائدنا وأحاديثنا وفقهنا ونفسياتنا وعقولنا هذه مسألة مهمة هنا يقول الله عز وجل نكمل الايات وأن يريد أن يخدعوك وأن يريد أن يخدعوك فإن, حسب فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين بالمؤمنين هنا بالمعنى الخاص وأن يريد أن يخدعوك من هم ليخدعوك الكفار قريش ما في خديعة تقريبا الخديعة الكفار بالمعنى الثاني يخادعون الله والذين آمنوا ويخدعون الأنفسهم الذين قالوا آمنا ولم تؤمن قلوبهم وهكذا هذه لا بد أن نعيد النظر فيها أنا أصلاً أقرأ الآيات وأتوقف ما أحب أن اكمل لأنها واضحة درجة كبيرة وأن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين والمت بين قلوبهم. بين, ال... بين هذه الفئه المؤمنه الصغيرة ولذلك ليس هناك تالف بين المؤمنين بمعنى المسلمين في عهد النبي. تعال نعرف الشح... الشحناء بين الأنصار بين الاوس والخزرج وبين المهاجرين والانصار وصارت بينهم وكادوا ان يقتتلوا اذا التالف بين القلوب في فئه خاصه من المؤمنين الذين عرفوا سر النبوه وعرفوا سر... سر الله في خلقه وتعلقوا بطاعة رسوله طاعة مطلقة ولم يفعل ما فعله غيرهم من هذا إن شاء الله سنكمل هذا في الحلقة القادمة لنحاول أن نبحث عن الهداية مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته